113. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 دار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ نَفَىٰ إِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالْمُؤْمِنِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 في الأرض أو سُلَّمَ في السَّمَاء فتَأْتِيهُم بآية ولو شاء الله لجمعهم عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيِّينَ